الدعاء إلى شهادة اللا إله إلا الله وكأنه من الترتيب المنطقي بعد أن بين أهمية التوحيد وأنه يكفر الذنوب وأن أهل التوحيد ليسوا على درجة واحدة فمن حقق التوحيد دخل الجنة وغير حساب ولا عذاب وبيان ضد ذلك بالخوف من الشرك يتبع كل هذا أهمية الدعوة إلى ما عرفت أهميته وقبح ضده فأرضف هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة الله لا إله إلا الله قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما أي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطي الن غدا رجلا يحب الله الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا الباب يبين أهمية الدعوة إلى التوحيد الذي آمنت به وعملت به فبدأ بقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتبعهم كما قال الحسن البصري لما تلى قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعي إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله أي في تبليغ شرعه. قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذا فيه تنبيه على الإخلاص إلى الله تبارك وتعالى وأن الإنسان حينما يدعو يدعو إلى الله لا إلى نفسه لا يدعو حتى يكون له أتباع ويكون شيخ ويكون له يعني مستفتين لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى ليعرف الناس بربهم ويدعو الناس إلى الدخول في الإسلام والتزام الإسلام إلى الله أدعو إلى الله ف لا تكون دعوة حقه حتى تنتسب إلى الله تبارك وتعالى فنحن ندعو إلى ماذا ندعو إلى الله عز وجل ففيه تنبيه على الاخلاص وفيه تنبيه على ربانية الدعوة ان الدعوة تكون ربانية منتسبة لله تبارك تعالى ربانية في الاصل والمصدر ربانية في الوسيلة ربانية في الغاية والمقصد في الأصل والمصدر فنحن ندعو إلى الإسلام الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى فبلغنا إياه في القرآن والسنة فلابد أن ما ندعو إليه يكون ربانيا والرباني هو في الدعوة إلى الله هو ما أنزله الله عز وجل وشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الوسيلة فالوسائل والطرق التي ندعو بها الله تبارك وتعالى لابد أن تكون ربانية فلا بد أن تكون مستقاه من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أخوهم والوسائل التي نستخدمها في الدعوة الله عز وجل يعني بتكون حاجة من اتنين إما واجبة أو مستحبة لأنها شرعت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها أو مباحة يعني لم تشرع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا تصوير المحاضرات فيديو الاستخدام الأشرطة طباعة الكتب ما كانش في الكلام ده فهذه وسيلة مباحة في استخدامها في الدعوة الله عز جل حرج فيه ولا يبرر الغاية لا لا تبر الغاية لا تبرر الوسيلة فطالما نحن غاياتنا أن ندعو الله عز وجل هذا لا لا لا يكون حجة في استعمال وسيلة محرمة استعمل مثلا أنا فيها موسيقى وغناء بغرض أنها ترقيق القلب وتقرب الناس من الدين والدعوة وبعد كذا ندعو لا ما هذا لا يجوز فلا بد أن تكون الوسيلة أيضاً مشروعه إما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإما هي مباحة ليست بمحرمة كذلك لا بد أن تكون الدعوة ربانية في الغاية والمقصد فلا يكون للداعي غرض في دعوته إلا وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال أبو جعفر ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي أي طريقتي ودعوتي أدعي إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة يعني على يقين وعلم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله سبحان الله يعني تنزيها لله تعالى الله عن النقائص وتعظيما له من أن يكون له شريك, شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني قال في شرح المنازل ابن القيم عليه رحمة الله يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئية إلى البصر وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء قال تعالى قل هذه سبيلي أعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة وقيل أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة وعلى القولين فالأي تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، يعني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم حقا هم من يدعون الله على بصيرة. وفي ناس بتدعي الانتساب للأمة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني أدعياء فقط كلام باللسان وليس يعني واقع في حياتهم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبه لله تعالى وتنقص يعني نحن نتهم الله عز وجل بالنقص أن معه أحد غيره يخلق أو يرزق أو أحدا غيره في الكون يستحق العبادة ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لألا يصير منهم ولو لم يشرك وما أنا من المشركين لست منهم ولهم مني بريء منهم بعيد عنهم لا أخالتهم وهكذا فالدعوة الله سبحانه وتعالى من سيمة وخصائص الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تحصير البصيرة واجب على المسلمين ويعني أوجب على الدعاء حتى يكون على بينه مما يدعو إليه ومن أسباب تحصيل البصيرة الالتزام بالسنة ظاهرا وبطنا ومنها تلاوة القرآن مبين مفسر موضح ومنها غض البصر ومنها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذا مما ييسر تحصيل البصيرة للمسلم قال العلم ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبيبين كده مراتب الذين يدعوا الى الله عز وجل فبيقول ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعله ثلاثة أخسام بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج, ولا يحتاج إلى موعظة وجدال واحد هو حريص على الخير وهو بيقول فين بس الطريق وأنا أسلكه وليس معاندا ولا غير ذلك لو قلت له الطريق من هنا سيسلك ده يدعى بالحكمة يبين له يفسر له ولا يحتاج إلى موعظة ولا إلى جدال وإما أن يكون منشغلاً بضد الحق يفعل ضد الحق لكنه لو عرفه آثاره والتبع فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجدال إن أمكن أو إلى الجلاد إن أمكن فالناس كلهم مش بنستخدم طريقة واحدة في الدعوة معهم فالمحب للحق اللي هو أصلاً ما بيفعلش ضده لكن لا يعرفه ولو عرفه ولا سلكة ده يتبين له الأمر بالحكمة والموعظة الحسن واحد منشغل ضد ذلك ولكنه أيضاً حريص على الخير هو منشغل ضد ذلك إنه فاهم إنه ده الحق ده يوعز ويرغب ويرهب واحد يعني عنده عناد وعنده جدال ده يجادل بالتي هي أحسن يعني هنجادله وهنبين البطل اللي هو عليه ولكن نبقى في دعوتنا له بأنه هو يتبع الحق مش فقط عشان أبقى أنا الكسبت وأنا الصح وبينت أنه هو البطل لا مش دي مش غاية أنا الغاية أنه هو يدخل في الإسلام أنه هو يدخل في السنة أنه هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فما أفرحش أن أنا غلبته ولكني نفرته حركته قدام ناس وبينته إنه هو يعني ليس بعالم وكذا وكذا، فيتبع الباطل عنادا لا أنا بحريص على قدام إننا أنصحه بالحكمة والمعزى الحسنة وأجادله بالتي هي أحسن وده أوامر القرآن الكريم. أما بقى اللي هو يعلم الحق ويجادل بالباطل هو عارف إن الحق في اليمين ويجادل على أنه في في الشمال رغبة في إضلال الناس ورغبة في يعني إخمد الحق هذا هو الذي يشنع عليه ليه؟ علشان نحمي الناس من هو خلاص لم يعد فيه خير والرجل يعني مظهر للشر وغير رغب في اتباع الحق عشان بقى ما نخليش الناس تنخدع به ولا تتبعه نبين زيفه للناس. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التبعينوا وسبحان الله وما أنا من المشركين الشاهد من الآية أدعو إلى الله فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى الله الحديث الأول في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معزا إلى اليمن قال جن إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحيدوا الله فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطعوك لذلك فإياك كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث فيه دليل على أن على إرسال ال العلماء والدعاء والبعويس للدعوة إلى الله تبارك تعالى وأول ما يدعى إليه شهادة الله إله الله أول ما يدعى إليه إلى أن يوحد الله لأن ده هو أول واجب على العباد وهو أول أمر وواجب في الدعاء أيضا وهو الذي يحاسب عليه الناس يوم القيامة وعليه يفترق الناس فريقان مؤمنين في الجنة وكفار في النار ف... ندعو إلى الله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأول ما ندعو إليه التوحيد شهادة الله إله الله ترتيب الأولويات في الدعوة من قبل واحد بيطف بالقبر البدوي أو بينذر للدسوق أو ومثلا مدخن ما بدأش معه بالكلام على ترك التدخين لا لأن التدخين ده ذنب معصية أما التوف البدوي والنذر الغير الله ده شرك بالله فيأبدأ معه اهتم الاول انه ايه يترك الشرك وبعد ذلك اكلمه في التدخين او غير ذلك مما يفعل من المعاصي فيبقى نبدأ بالاهم فالمو... فال... ف... فالاقل الأهمية. كذلك لما نيجي ندعو الى الله ابتداء نتكلم في اهم الامور لان قد لا يسعفنا الوقت وقد لا يعني ينصرف المستمع ابين له الاول اهم شيء توحيد دخول في الاسلام وبعد ما يدخل في الاسلام نبدأ نكلمه على فروع الإسلام وشرائعه فرع فرع بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر وبقي معاذ رضي الله عنه في اليمن حتى قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها قال شيخ الإسلام من فضاء المعاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما هذا من فضائله أنه صلى الله عليه وسلم يأتمنه على أنه ينقل الإسلام وهو مطمئن أنه سينقله يعني كما هو قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني به اليهود والنصار لأنه كانوا أكثر أهل اليمن أكثر من مشرك العرب والنبي صلى الله عليه وسلم نبهه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم قال الحافظ ابن حجر هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها يوضح له كده إنسان يجي يرسل إنسان للدعوة في مكان أو حتى لغير الدعوة مفترض يبين له الواقع اللي هو يريح له خلي بالك نطريح مكان صفاته واحد، ثلاثة. الناس اللي في المشاكل اللي عندهم كذا اتكلم في ايه وما اتكلمش في ايه اتكلم ازاي تقابل مين بحس يوضح له الإيه؟ الأمر قوله فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله بيقول هذه الرواية الثانية في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأشر المصنف على معنى شهادة لا إله إلا الله فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله الرواة دي في صحيح الجامع الرواة دي في صحيح الجامع فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله وذلك هو الكفر بالطغوط والإيمان بالله يبقى لا إله إلا الله مش مجرد لفظ بيلفظ لا ده واقع يبقى لا إله إلا الله أشهد بقلبي أنه لا معبود بحق إلا الله وقع بأننا فعلا بأتقرب بالعبادة اللي لا تبرك على وحده وأترك عبادة من سواء النصارى بيقولون لا إله إلا الله بعضهم على التوحيد وإلى الآن مقر أن الإله واحد بس وعيسى ليس بإله بل أن كان الأغلب على التوحيد يعني غير مشركين وغير مثلثين التسليس ده قريب مش من بعيد وأهل السلطان وأهل الحزوة هم الأكبر النصارى على تغيير عقائدهم بعد دخول الوسانية على النصرانية ومع ذلك يعني بيقول لا إله إلا الله ومع ذلك ليس بموحدين لي مش علشان بس مش علشان هم مش مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لأنهم في أفعالهم بقى في على وجه الأرض لا بقوا بيعبدوا أوسان ودخلت الوسانية على النصرانية فغيرتها فيبقى العبرة مش بالكلام العبرة بالحال لازم ينطق ويطبق يقول لا إله إلا الله ولا يتقرب بالعبادة إلا إلى الله عز وجل وحده هو ده التوحيد التوحيد إن أنا أنطق وأشهد وأحول الشهادة دي الوقت عملي بقى إن أنا أتعبد ولله عز وجل وحده كما قال تعالى فمن يكفر بالطغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقة لم فصام لها بينبه بي على الشروط السابعة للا إله إلا الله حتى تنفع قائلها يوم القيامة وإحنا كنا نتكلمنا في مرة سابقة عن شروط لا إله إلا الله إخوة تبقى ترجع للكلام وإحنا قلنا أن الشروط لا إله إلا الله حتى تبقى لابد أن تطبق الإخلاص والصدق واليقين والقبول والانقياد حتى تنفع قائلها في يوم القيامة يوم القيامة مش أي لا إله إلا الله تعدي لا إله إلا الله المستوي الشروط مش يبقى يقول لا إله إلا الله وهو مكذب في باطنه بأنه بوجود إله مثلا لا لابد أن تنطبق شروط لا إلى الله عليها حتى تنفع صاحبها يوم القيام طب في الدنيا في الدنيا نقبل ممن قال لا إله إلا الله على نيته ونكل سيرته إلى الله تبارك وتعالى نحن نؤمر أن نشق عن قلوب الناس يبقى اللي حيقول لا إله إلا الله عندنا مسلم له لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين فعل ما أمره الله به من الواجبات وترك المحاربات خلاص ترك فرض من فراء الترك الزكاة تؤخذ منه قهراً مثلاً قتل إنسان يقتل أما بغير ذلك فهو معصوم الايه المال والدم لكن هل شروط لا إله الله تنفع صاحبها في الدنيا؟ آه تنفع صاحبها بحصول اللزة والطمأنينة وراحة البال اللي هو السعادة الداخلية والاطمأنان الداخلي للعبد لكن ظاهراً اللي هيقول لا إله إلا الله هنقبلها منه ولا يعني نفتش ولا هنسأل أسئلة ولا نختبر اختبارات ولا نمتحن إلا هيقول لا إله الله يبقى ده مسلم خلاص أدي الفروض اللي ربنا تبرك على أمر المسلمين به صلى وصام وزكى وحج وانتنى عن المحرمات الظاهرة خلاص هو عندنا مسلم يوم القيامة حسابه على الله عز وجل قال وفيه دليل على أن التوحيد هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترقوا عبادة ما سواه وهو أول واجب لذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن أعبدوا الله ما لكم من إله غيره في كلام مهم للشيخ الإسلام المتايمية بيقول وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال يبقى بيقول بقى بالاتفاق ده أن أول حاجة ندعو الناس إليها شهادة الله setting أن محمد رسول الله بها يصير الكفر مسلم والعدو ولي والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان في الظاهر عندنا مسلم لكن في الباطن عند الله ربنا يحاسبه لأنه ليس بمسلم قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء يبقى بينقل الإجماع على أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما شرط إيه؟ القدرة ما يكونش يعني أبكم لا يتكلم مع القدرة عليهما أنه كافر في الظاهر وفي الباطن يعني مفيش حد لم يتلفظ بالشهادتين ونقول عليه ده مسلم لأنه بينصر المسلمين أو بيحبهم أو بيودهم أو بيقول عنهم كلام كويس لازم لابد من الإيه؟ من النطقة لما قادر على التلفظ قولوا في الحديث فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين لما منه بيقول كلام معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائد في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام يعني ما, ما نبدأش نطالب الناس بصلاة ولا بصوم ولا بزكا ولا بحج ولا بجهاد إلا بعد أن يدخلوا في الإسلام قبل ما يدخلوا في الإسلام كفار لا ندعوهم إلا إلى الدخول في الإسلام التوحيد بعد ما يدخلون في الإسلام ندعوهم إلى شرائع الإسلام بقى وفروع الإسلام قال بيقولbbe قعدة إحنا الناس ما لا تطالب بفعل الفرائض إلا بعد دخول في الإسلام ويقول بقى مش معنى كده ولا يلزم من من ذلك ألا يكون مخاطبين بها ويزداد ويزاد في عذابين بسببها في الآخر هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني هل الكفار مطالبين بالدخول في الإسلام والصلاة والصيام والزكاة والحج وكل وال البصر وترك الخمر كل الأمور دي؟ الراجح من كلام أهل العلم إن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة كلها هم ربنا أمرهم إن هم يطبقوا الإسلام كله ولكن باب الإسلام الشهدين فمش هنطلبهم إلا لما يدخلوا من الباب الأول لكن مش معنى إحنا مش هنطلبهم بكده في الدنيا ولكن مش معنى ذلك يعني فرضا يعني لو في أسير كافر عبد وظل على كفر بيدفع الجزية ناصراني والليهود بيدفع الجزية خلاص ملناش حاجة عنده طالما ان هو ايه لا يسيء للإسلام ظاهرا ويتعبد سرا وكلام ده طيب كلام جميل هل بقى نرغمه على الصلاة هو مطالب ربنا فرض عليه الصلاة والصوم والزكا والحج والجهاد وفرض عليه غض البصر وترك الخمر وترك الزنا نفرض عليه نقوله صلي بالعافية لا ما نقوله صلي بالعافية لانه لسه لم يدخل في الإسلام أساسي بخلاف المسلم المسلم يقول له رسول الله مفترض الحاكم المسلم يرغمه على الصلاة ما يسيبهوش كده لا يصلي بس بيقول لك مش معنى ان احنا لن نرغمه ولن نطالبه بفروع الشريعة في الدنيا ان هو مش هيتحسب علىها في الاخرة الصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهية عنه ويوم الايامة الكافر اللي بيقتل مش زي الكافر اللي ما بيقتلش الكافر اللي بيقتل اشد عذابا الكافر اللي بيشرب الخمر أشد عذابا من الكافر الذي لا يشرب الخمر الكافر الذي يزني أشد عذابا من الكافر الذي لا يزني مع أنهم كلهم كفار وكلهم مخلدون ولكن على حسب معصيته على حسب جرائمه مش هنسوي بوش بواحد زي مثلا من الكفار اللي هو بينطفد عند ضرب غزة ويدعو إلى ترك الناس تقرر مصيرها وكلام من ذلك فلا يستوون عند الله تورك الله عز وجل أعدل وأحكم من ذلك فالكفار مخطبون في روع الشريعة ولكنهم لا يطلبون بها في الدنيا إلا بعد الدخول في الإسلام وهم معذبون عليها في الآخرة ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فيبقى هيعذبوا على كل شعير من شعائر الإسلام تركوها وكل من هي فعلوا وفيه أن الزكاة يعني أوج بالاركان بعد الصنوات وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء والأصل أنها تكون في نفس البلد ويجوز نقلها من بلد إلى بلد خصوصا إذا دعت الحاجة إليها قولوا إياك وكرائم أموالهم الكريمة الكرائم جمع كريمة يقول وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها والكمال الممكن في حق بهمة الأنعام الأغنام والماعز وغيرها غزارة اللبن جمال الصورة كثرة اللحم والصوف والإمام النووي يقول وهي ده كلام الإمام النووي صاحب الكتاب بيقول وهي خيار المال وأنفسه وأكثره سمناً قال وفيه أنه يحرم على العامل عامل اللي هو الجامع للزكاة اللي الإمام يبعثه ليجمع الزكاة يقول أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال الأموال بتقسم المفترض لما يبقى فيه واحد هيجمع الزكاة يقسم الأموال كده لثلاث أقسام كرائم الأموال وشرار المال وأوسطه أفضل حاجة عند الراجل لو عنده قطيع من الغنم كده هيؤخذ منه زكاة الأغنام تقسم تلاث أقسام كده أفضل جزء قسم وجزء اللي هو الشرار بقى اللي فيه العيوب والأمراض وفي الوسط الزكاة تؤخذ من الايه؟ من الوسط وجوبا العامل واجب عليه انه ايه؟ يأخذ من الوسط يحرم عليه ويحرم عليه الأخذ من الكرائم المعطي يجب عليه اعطاء الايه؟ الوسط ويستحب له اعطاء الكريمة لكن الكريمة دي لا تؤخذ غصباً. لو أخذت غصبا ده ظلم يعاقب عليه جامع الايه؟ الزكاة وهذا من رحمة الإسلام وعدله وشفاقته على الناس ولما الناس بتبقى يعني قلوبها متعلقة بأفضى المال، فعلشان الناس تدفع الزكاة هي سمحة النفس بذلك، فأوجب الله تبارك وتعالى أن الزكاة تؤخذ من أوصات المال ولا تؤخذ من الكرائم. قال ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال بل يخرج الوسط فإن طابت نفسه بالكريمة جزا ذلك. والتقي دعوة المظلوم أ يجعل بينك وبينها وقاية بإيه بالعدل وترك الظلم قال وهذان الأمران يقيان اللي هو العدل وترك الظلم مر زيقهما من جميع شرور الدنيا وأخرى فإنه أي دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب لا تحجب عن الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لدعوة المظلوم فالإنسان يحرص على ألا يظلم غيره ولو ظلم إنسان ولو قيد أنمله يستحله في الدنيا قبل ألا يكون في الآخرة درهم ولا دينار فيذا يكون القصص بالحسنات والسياد قالوا في الحديث قبول الخبر الواحد العدل معاز رضي الله عنه كان رح إلى اليمن بمفرده وكان بيدعو الناس إلى التوحيد ولو سمعوا كلامه هيدخول الجنة ولو عصوه هيدخول النار مع أنه فرد فيبقى قبول خبر الواحد بقى في الفروع بس في الحاجات العملية وما هوش في العقائد ده كلام خاطئ فخبر الواحد يقبل سواء كان في العقائد أو الأحكام ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة وأن يعز عماله وولاته ويأمرهم بالطقوة ويعلمهم والتنبيه على التعليم بالتدرج والبداية بالأهم فالأهم شيخ الإسلام نتامية بيذكر الكلام كده يعني الحديث دعوم إلى شهد الله إلى الله فإنهم لذلك فالصلاة فالزكاء وما اتكلمش على الحج طب ليه هنشوف شيخ الإسلام بيقوله شيخ الإسلام المتايمية بيعلق على كون أن الحديث لم يذكر فيه إلا الصلاة والزكاة بيقول أن ده حاجة من اتنين إما ده اختصار من بعض الرواق والكلام ده يعني مش صحيح أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بأحيانا أي الإسلام خير أطعام الطعام أي الإسلام خير يذكر كلام آخر وبيذكر في كل مقام ما يناسب الحال وقيل أن ده حسب نزول الشرائع ان كان ساعتها الحج لم يفرد وبرضو ده كلام مش سليم لان البعث معاز كان اخر سنة تسع وقوائل سنة عشر فكان الحج فرض والصحيح والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة ونبه بها عن بقية الاعمال اللي هي فيها علاقة بين العبد والرب وذكر الزكاء وفيها تنبيه على بقية الأعمال اللي فاعلقة بين الإحسان إلى الخلق بين المخلوقين بعضهم البعض يبقى الحديث الثاني ده الشهد فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن للدعوة ففيه الدعوة إلى لا إله إلا الله وأول ما يدعى إليه شهادة لا إله إلا الله وإلى أن يوحد الله الحديث الثاني اللي بعد كده لهما عن سهل بن سعد لهما البخاري ومسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطي لنا الرايه غدا, غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه يفتح الله على يديه ده في علم من اعلام النبوه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك قبل الفتح ففي يعني ده من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر بالغيب فيقع، فبات الناس يدوكون حمك الله، فبات الناس يدوكون ليلتهم يعني يخوضون في من يدفع إليه ذلك والناس اهتمت بهذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من قبة كبيرة. كل واحد يعني ترى مين ده اللي بيحب الله ورسوله والله عز وجل ورسوله يحب يحبونه منقبه كبيرة عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لم يعني أحب الإمارة إلا يومئذ ما ما يهمنيش ولا كنت أحب أن أنا أبقى قائد أو رئيس أو كلام من ده إلا المرة دي لأن فيها منقبه شهادة إن الرجل ده يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبونه أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وده فيه الحرص على الخير كلهم يرجوا أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم سأل على علي بن أبي طالب وده فيه الإمام بالخداء والقدر لحرمان من سعى إليها وإعطائها لمن لم يعلم بها أساسا علي أبي طالب كان في يوم خيبر مريض وأرمض العينين فبقي فتأثر بعد ذلك قال أنا أخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان مريض لم يستطع أن يوجد في وسط الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا, فأرسلوا إليه بعتوا يجبوه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له هذا أيضا علم من أعلام النبوة وفيه يعني دليل على جواز الرخية فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الرؤية وقال ودي في بقى الشاهد من الحديث انفذ على رسلك في التأني خصوصا في الجهاد لا يستحب في الجهاد الجلبة والصياح وعلو الصوت بل كانوا يستحبون انخفاض الصوت في الجهاد وعند الجنائز الدعاء بصوت عائل لا الدعاء يكون في السر وكسرة الزكر والمدومة عليه والتأني والتأني حتى تنزل بساحتهم، ثم دعهم إلى الإسلام. حتى وإحنا رايحين نقاتل، ثم دع لأن غرضنا بالجهاد مش جمع المال ولا تعبيد يعني استعباد الناس، بل نشر الإسلام. فلو قابلوا الإسلام الحمد لله كفان الله القتال ويعني لم ترق الدماء ودخل الناس في في دين الله تبارك وتعال. ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والإمام النووي بيقول في آخر شرح الحديث فيه تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا تشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا يعني النعيم اللي هيحصل على الأخرة بيقولك يعني زي فضائل الأنعم في الدنيا قال إنما هو للتقريب إلى الأفهام وإلا فضرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها وفي فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد والحديث يستدل به على النواصب الذين يعادون أهل البيت ويكفرونهم في دليل على متح علي بن أبي طالب رضي الله وتعالى عنهم وأنه والشهادة له بأنه يحب الله ورسوله والله ورسوله أيضا يحبونه ولا يصلح دليل من الشيعة لأن بقى شفت بقى علي بن أبي طالب ربنا بيحبه وهو اللي بي وهو بيحب ربنا تبارك تعالى فيغالون في تعظيمه بل الله عز وجل يحب كل مؤمن تقي كل مؤمن تقي الله تبارك تعالى يحبه والله عز وجل لا يمدح إنسان بإطلاق إلا وما قاله إلى الجنة فربنا تبارك تعالى مدح الصحابة وشهد لهم بالجنة وفي بعض الناس الشيعة تقول ده هم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بقوا كفار ولم يظل على الإسلام إلا عدد بسيط ستة أو أقل أو أكثر كلام ده طبعا كلام خاطئ لأن ربنا طارق تعالى حكم لهم بالجنة في الآخرة وربنا لا يمدح أحد بإطلاق إلا وربنا يعلم مآله وأنه يموت على الإسلام الشاهد من الحديث ثم دعوهم إلى الإسلام قال فيه مسائل إن الدعوة إلى الله طريق من طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية الأولى التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه أدعو إلى الله أن البصير من الفرائض على بصيرة أنا ومن اتبعني من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة وسبحان الله يعني تنزيها لله أن يكون له شريك مسألة السادسة وهي أهمها أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لألا يصير منهم ولو لم يشرك يبقى القرب من المشركين وموادة المشركين ومخلطتهم يعني قد تودي بالإنسان كون التوحيد أول واجب أول ما يدعى إليه هو التوحيد أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة حتى قبل الدعوة إلى الصلاة إن معنى أن يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله بالجمع بين الروايتين أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها التنبيه على التعليم بالتدريج الدعوة إلى شهاد الله يلا الله فإنهم أطعوك لذلك ف... فإنهم أطعوك لذلك ف... البداء بالأهم... بالأهم فالأهم التنبيه على مصرف الزكاة كشف العالم الشبه عن المتعلم أنك تأتي قوم من أهل الكتاب النهي عن كرائم الأموال اتخاء دعوة المظلوم الإخبار بأنها لا تحجب من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء يعني يبقى المسألة السامنة عشرة دي بيقول من أدلة التوحيد إن ربنا تبارك وتعالى وحده هو من يستحق العبادة اللي حصل لسيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء أبو بكر وعمر وعلي من المشقة والجوع والوباء طب إيه يعني إيه الدليل فيها إنه دول لو قالها ما كانوش أصيبوا بمرض وجوع ومشقة فدليل أن شوف حتى الأنبياء بيصابوا بالمرض والجوع وبيموتوا فدليل على أفضل الناس غير كامل فيه النقص البشري جوع والحاجة النوم والمرض والموت فدليل على أنهم كلهم ليسوا بآلهة الذي يستهق العبادة وحده الله تبارك تعالى قولوا لأعطينا الراية تغدر رجلا وفي النهايه يفتح من اعلام النبوه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم لم يكن قد وقع ثم وقع تفل في عينيه علم من اعلامها ايضا بعد تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عين علي رضي الله عنه برئ وكان يكن به وجع في فضلة علي بن أبي طالب الشهادة اللي له النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة لأنهم سهروا طول الليل يخوضون مين الرجل ده اللي ربنا بيحبه والنبي بيحبه وهو بيحب النبي وبيحب الله الإمام بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى صحاب كلهم راحوا ومع ذلك اللي أخذ المنزلة والردبة دي واحد لم يسعى إلى ذلك ولم يعلم بالأمر أساسا الأدب في قوله على رسلك الأمر بالتأني وعدم العجلة دعوة إلى الإسلام قبل القتال أنه مشروع وأنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا لأن أهل خيبر كانوا بلغهم دعوة الإسلام فلو احنا نقاتل أناس لم يبلغهم دعوة الإسلام يجب أن ندعوهم لله أولاً ولو أناس وصلوهم دعوة الإسلام وأبوا فيستحب فقط البداية بالدعوة ويجوز الإغارة عليهم وهم غارون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام اللي هو أداء الفرائض والانتهاء عن المحرمات ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم الحلف على الفتية فوالله يعني فيه جواز الحلف على الفتية بغير استحلاف سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفئك وتقول